لا ت ق ت ل و ه عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا وهم لا يشعرون و أ ص ب ح فؤاد ام موسى فارغا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 ف ل موسوعه ا أراد بالذي أن أن يبطش ه ع م ا ق ا ل ن ا ب و س ى أ ت ر ي د أن ت ق للعلوم ا ق ت ل ت ن ف س ا ب ا ل ا م س ت ر ي ه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 موسوعه ي ن بك ل ي النابلسي ن ن منها ا ص ح ي ي فخرج خائفا ر ت ق ق ا رب ن ج للعلوم ا ل ا ل ا م ي ه ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من امه ل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 موسوعه ا ل ن ا ا ل أ ي م ن في ا ل ب ل ع ة ا ل م ب ا ر ك ة م ن ا ل ش ج ر ة ا س ي ا م و س ى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 انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون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 تبرا ن إ ل ي ك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن تاب وعلم صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان ل ه الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون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 ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أ م ة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم, فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أ ن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 م و ََ أ ص ْ ب َ ح َ النابلسي َّ ذ ِ ي ََََ ت م ن ّ و مَكَانَهُ ِ ا ْ أ َ م َِ ق ُ و ل ُ و ن َ وَيْكَ م ا ل ل ََّ ه ي ب ْ س ُُ ط ا ل ر ِ لِمَنْ ّ ز ْ ق َََ ي ش ا ء ُ م ِ عِبَادِهِ ن َْ و ي َ ق ُ د ر ه